وأشهد أن محمد العبد هو رسوله. يا أيها الذين آمن اتقوا الله حق قطفاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبثا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكما أغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسول لهم فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسنا لهدي أهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهار أما بعد إخوة الكرام قال عصمان بن عرسل وطعر اتقلوا ما شبعنا من كلام الله جل في علام وما زلنا مع سوره البقر نسال الله للفعلاء أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات وأن يهمنا ويكمل الإخلاص وأن يعلن ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ونسأل الجليل أن يشكر الأمور لنا هذه الدروس في موازين الحسنات في هذه المسألة الله أن يستعملنا جميعا مع سورة من الصور الطوال في كتاب ربنا جل في علاه حوت احكاما كثيرة وفيها ما فيها من اخبار عن اول الخلق وفيها ما فيها عن الحكم وايضا الاحكام وفيها ما فيها من كلام عن ربنا جل في علاه الربوبيه والالهيه واسماءه الحسنى وصفاته العليا لمن تدبر ذلك وفيها اطول ايه في القران وهي ايه المداينه دلاله واضحه جدا على ان الله جل لا يترك المظالم بحال من الاحوال وفيها اشرف واعظم ايه في القران لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب قال له ما أعظم آية القرآن فقال آية في الكرسي فقال يهلك العلم أبا المنذر يهلك العلم أبا المنذر اللهم علمنا التأويل ونسأل الله لك هذا في كتابه الكريم طب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائم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 ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين فذلهما الشيطان عنها فاخرجهما منا كان فيه فازالهما الشيطان عنها فاخرجهما منا كان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 أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نزاكم الله خير الرسول الماضي تكلمنا على قول الله للأشعال وإذ قال ربك بالملايكة إني جعلت الأرض خليفة إذا بلغنا أن الله للأشعال بعدما تحاور الملايكة معه مناظرة أو محاورة بالكلام على الخلافه وانه محق بالخلافه بين ظاهر الافعالات حب ادم عليه السلام على الملائكه وانه شرفه عليهم واعظم قدره بان جعله اعلم منهم لان الله جل على الطلب البينة على الطريقة الملائكة ان تكون لهم انخلاق على كل ادم فما بينهما ما بالعلم وقلنا هذه اية عظيمة جدا انفاصلة مبينة لفضل العلم فادم عليه السلام قد فضله الله بلالا في على الملائكة بالعلم وانتهينا الى قول الله بلالا في علاء وقلنا يا ادم اسكن انت وزودك هذا بعد التشريف الذي شرفه الله بلالا على الادم بعدما امر الملائكة بالسجود الى ادم فامتثل الملائكة الا ابليس وابليس على الراجع واساه كلما قلنا انه ليس من الملائكة لوجود سلافة ايش هي الوجوه سلافة الراجع ان ابليس ليس من الملائكة conclusion خناب من اهل التفسير قامت اهل التفسير قالوا بل ابليس كان من الملائك لان الله رجلا قال معه ان كله معه ان وكان معه له فهو من واقعد من الاستثناء قالوا القسطة باستثناء انه للا انقطاع الا ابليس اجابا ضت contre يوم ثلاثة تثبت أن إبليس ليس من الملائكة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ وإيش فيها؟ قال فلا يكون من الملائكة. كنواجد دلالة فيه. بس صحيح أحسن. أأ؟ كنواجد دلالة. آه. ف... الملائكة لا يعصون الله. هذا واجد الأول صحيح. أن الملائكة لا يعصون الله. قال رجع وعلا علّم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلونه. ما هو معروف؟ ولا فد المجلس وقرن من هذا رجل ثاني نقول لا عصى الله ما امراه الرجل الاول وابليس قد عصى لان الله جاله امر فعصى الله له فلم يسجد. الامر الثاني ان الملائكه خلقوا من النور وابليس خلقه من النار، فخلقه البدء يدل على انه ليس من الملائكه. الثالث كان من الجن التصريح في القرآن انا ليس من قال كان من الجن ففسق عن امر ربه نعم دي جيد فالغرض المصحوظ بان ابنيس ابا واستكبر وكان من الكافرين بعد ذلك يقول الله بالفعلاء وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكل منها رب وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك وهي فصيحة الزوجة زوجة ادم وحواء قال بعض المفسرين وهذا انا ما ادري الادله يعني صريحة على ذلك لكن هو عن ابن عباس وغير ابن عباس انه لما دخل الجنة فسار فيها فاستوحش نام فلما استيقظ واردة بجانبي حواء فسالها من انت قلت انا خلقني الله من ضلعك حتى تسكن اليه عمتا عندنا حديث ان السلام قال المرأة خلقت من ضلع وعلى واعود الضلع على مبين ان السلام نردت ان تستمتع بها فاستمتع بها على عيوج فنردت ان تقيم هذا الضلع لابد ان نفسه وكسرت وكسر المرأة طلاقها. لكن ما قال ابن عباس عامة الغرض المقصود هذا الذي قيل من المفسرين بان اواجد زوده احواء وسكن اليها وان من رحمة الله ذلك على ادم. وهذا من تمام فضل الله وجود الله وكرم الله على ادم. فقد خلقه الله وعلا وشرفه وخلقه بيده. ثم نبغ فيه من روح سبحانه في فعلات. ثم علمه الاسماء ثم اسجد له الملائكة ثم اسكنه الجنة واعطاه في الجنة منحه امرأة يسكن اليها وتسكن اليه. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وايضا نبدا نقول بان من نعمة الله جل على زوجة لادم لذلك دعا الله جل على زوجات كثيرات لأهل الجنات الشهيد هو الشهيد وهذا من النعم الله على المؤمنين عندما يبين الله جل على فعله انهن اللؤلؤ والمرجان ولم يطلثون انس قبلهم ولا جاد من نعم الله جل على على عباد المؤمنين ثوابا ورزاء وفاقم واجرا امطباقا وقلنا يا هذا مسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغبا اختلف المفسرون في هذه الجنة أي جنة الخلد. ام هي جنة عدم ام هي جنة في الارض ام كان معين خصصة او جنة خاصة خصصها الله جلالة في علاء لآدم وحوال ورد الاقوال عن المفسرين وان كان الراجح الصحيح ان الجنة المقصود بها هي الوطن الاصيل هي جنة الخلد هذا الراجح الصحيح الراجح الصحيح انها جنة الخلد والادلة على ذلك كثيرة منها اولا ان الله جلاله في غير ما من كتابه وصف هذه الجنة قال انك لا تجوع فيها ولا تعرى ولا فيها في تضحى وهذه الصفات لا تكون الا لجنة الخلد. وايضا من قول الله ذلك على اهبطوا فيها جميعا. والهبوط لا يكون الا من علوم. ففيها دلالة واضحة جدا ان الراجح في ذلك ان الكلام عليها انها جنة الخلد. انها جنة الخلد. وقلنا هذا مسكن انت وزيدك الجنة. وكل منها رغدا, رغدا رزقا مباركا مواسعا. وهذه ايضا فيها اشارة. الى ما يتمتع به اهل الايمان عند دخول الى الجنات. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا اعتدت لعبادي ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فان الطعام والشراب يهيئان لابن ادم ما تشتهى شيئا وجده امامه دون ادنى عنا وكل منها رغدا رزقا مباركا واسعا كثيرا مثيرا وكل منها رغدا حيث شئتمها من اي مكان من الجنة ان اردت شيئا سخذه من سوار الجنة فلا يعني تقييد عليك ولا حج وكل منها رغدا حيث شئتمها فيها كما قلنا إن كان هذا قبل الجنة فما بالك بالجنة انه لا تحجير على احد في الجنة مش تهم روء شيئا الا وجده بابن الله مهيئا لهم وكل منها رغدا حيث شئتمها ولا تقرب هذه الشجرة تكونها من الظالمين. اولا لفتات في هذه الاية العظيمة ويزيجة هذه الاية العظيمة قال الله جل في ولا تقرب هذه الشجرة. وما قال ولا تأكله. مع ان المقصود لا اسم من الاية ولا تأكل من هذه الشجرة. والدلائعة ذلك واضحة جدا ايش الدلالة? قال الله جل في علا! فاكل منها فبدت له مسا وقتهم اذا ولا تقرب المقصود به اي ولا تأكل ذلك العلماء قالوا فان قرب من الشجر فقال شيء عليه. إذ المقصود هنا في النهي هو الاكل بضميمة او بتفسير قول لا بلا فعلاء فأكل منها فبدت لهما سوأتهما فتبقى يقصفين عليه من, من ورق الجنة. قال الله للا فعلاء ولا تقربها. هذه لفتة عظيمة جدا بأم المسألة. مسألة ايش? مسألة المنع من الوسيلة حتى يمتنع المرء من المقصود. ان امتنع من الوسيلة فهو امنع ان يصل الى المقصود. وهذه القاعدة التي قالها العلماء وهي قاعدة سد الزرائع. هذه قاعدة هذا دليل يكون اصد واصيل من كلام على بعين الذين تكلمون في قاعدة الفقه في قاعدة سد الزريعة. سد الزريعة فيها اكثر من دليل في كتاب ربنا لفعلات. قال الله لفعلات. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. فيسبوا الله عدم غير علم. اذا سب الله لفعلها عدم غير علم ان يسبوا. الاصطام معناها مصطلح لكن منعها من باب دفع المفاسد اولى من جلب المصالح سد الزراعة قال الله جل في علاه ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ اشده وايضا قال الله جل في علاه قال ولا تقربوا الزنا ما قال ولا تزن قال ولا تقربوا الزنا من باب سد الوسائل هذه دلالة واضحه جدا على سمو هذه الشريعة. منعت الانسان من الوسيله يصل به الى المقصود الذي هو ممنوع فمن نوز الله في علاه ولا الشجرة لسد الذريعة كما قلنا فقال الله جل في كل المؤمنين يغضوا من ابو صاريه وقال وكل المؤمنات يغضبنا من ابو صاريهن وان الاسلام قال يا خلوان رجل مع امرأة الا الشيطان سيرسهما فمنع الخلوة فانت تدف المنع من البصرة لما سألوا علي بن ابو طالب رضي الله عنه عرضاه على النظر الاولى قال اصرف بصرك يمنع هذا يغلق عليك الباب حتى لا تقع في الوحي وتقع في الحدود. فلذلك قال النهائم السلام اصرف بصرك. وقال الله جل فيه لا. وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. لان اطلاق البصر يصل بالمرأة الى الزنا. والخلوة بالمرأة يصل بالمرأة الى الزنا. والكلام مع المرأة كثيرا يصل بالمرأة الى الزنا. فلذلك منع الشرع حسما مادة سدا للذريعة. وامثال سد الذريعة كثيرة جدا منها ايضا بيع العنب لمن يعتصره خمرا. ايضا ممنوع نوع لما مع ان البيع ظاهره الحل. هذا يملك العنب والثاني يعطي الثاني مقابل هذه السلعه فالعقد على ظاهره عقد صريح صحيح ما فيه ادنى شيء من التحريم لكن يمنع من باب سد الذريعه حسم المادة. من باب قول الله ولا تقرب هذه الشجر. مع ان القرب هنا ليس فيه ثمة لو اقترب من الشجرة لا يأثى. لكن الله جل منعه من القرب لان القرب وسيلة عندما ينظر لا يشتهيها فكلها والاصل والمقصود هو الاكل فاكلها منها. فقال ولا تقرب من باب حسم المادة وسد الذريعه لفت سريعة العظيمة في هذه قالوا ما جرى ولا تقرب هذه الشجرة يحتج به اهل الاصول على ان الاصل في النهي المنع والحرمة لا الكراهة. يا يا الذين لا يفقهون في في كتاب الله نعم قال الله جل وعلا ولا تقرب هذه الشجره فقلت هذا هذا نهي يدل بهذه الايه تدل على ان الأصل في نهي التحريم لا الكره قالوا جزاك الله خيرا محاوله جيده جدا تفضل ها جيد وكما كما قال ذلك انا اتكلم من الآية المفروض طالب العلم بينظر الآية حوله امامه <تصفيق> او <ها> اه اه وبعدين <تصفيق> اه ايش منتظر احسنت <تصفيق> احسنت لما يوصف بالظلم علمنا انه ايش وقع في الحرام لان الذي يقع في المكروه لا يقال ظالم لا يقال عليه الظالم فلما وصف الله جل في علام الظلم دل ذلك على ان الناهي ولا نهي ايش التحريم لانه لا يكون ظالما الا الا اذا تعدى الحدود والذي يفعل ما كونه لا يتعدى الحد فلا يوصف بالظلم فهذه هذه الآية ايضا ظاهرة جدا في ان العصف النهر التحريم لذلك قال الله جلت لعلى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين يعني ان قلبتم العمر او النهر ولا تقرب هذه الشجرة اختلف المفسرون ايضا ايضا ابن عباس ابن ما هذه الشجرة؟ وصراحة لا ليس فيها ثمرة كبير علم ينفعنا بأن نعرف هذه الشجرة. لكن عمّا ننقل الأقوال المفسرين قال ابن عباس ولا تقرب هذه الشجرة المقصود بالشجرة هي شجرة العين الكرم. واتدل على ذلك بأن الله جل وعلا امتد التحريم إلى الدنيا. بإيش؟ بالخمر النا الذي ااا الخمر من أصل العين. لذلك حرم الله جل وعلا الخمر. وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم الخمر. لو في الخمر عاش. فقال انتم منتوون فحرم الله لله ولكم وقال بعضهم لا هي شجره التين وارد عن أوارض عن مجاهد عيون المجاهد قال بل هي السنبله وبعضهم قال بل هي شجره العلم شرة في كل ما نبيع طبع هذا الكلام كله كما قلنا لا دليل عليه. وايضا ليس فيه سمت شهيدة كبيرة يمكن ان يعني نستفيد منها بتسمية الشجرة. الاصل فيها اننا نقول ان الله جل وعلا منع ادم وحواء من الاقتراب من شجرة معينة من شجر الجنة يبتليه بذلك كما سرمين الحكمة من هذا. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فتكون من الظالمين هنا الظلم الظاهر هنا ظلم ادنى من الظلم الاكبر اذي الظلم وراطب الثلاث الظلم هو أعظم الظلم وأكبر الظلم وأفحش الظلم وأقبح الظلم وهو الشرك بالله الذي في علاه والكفر لأن الظلم وضع الشيء في غير موضع فأي ظلم وأي فحش وأي كبيرة يأتي المرء أن يضع العبادة في غير موضع أن يصرف العبادة للغير الله الذي علاه الروبل أو للغير الروبل أن يصرف الخوف أو الرداء أو الرضى أو الرضى غير الله الذي علاه فهذا ظلم ليس بعدا ظلم وهذا الظلم الذي لا يمكن أن يغفره الله الذي علاه بحلم الأحوال وصاحبه يستحق في بالنيلان قال الله الذي علاه إن الله لا يغفر أيشرت به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك بالله الذي علا لا بد لصاحبه من الخلود في النار لذلك انت ترى الله الذي علاه لما تكلم عن اليهود والنصارى وشرك اليهود والنصارى ماذا قال قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن ذلك قول بافهيم يظهرون قول الذين كفروا قاتلهم الله ان يؤفقوا لما اشركوا بالله لله وجعلوا شريكا وندا مع الله في ولله استحقوا بهذه المظلمة العظيمه ان يراه لا عيسى نفسه ايش قال وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين نصا لما قال وما للظالمين فهذا الظلم المستحق هذا الظلم البين هذا الظلم الاكبر ان جعل الله ندا وشريكا ولذلك لما سهل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصلاحين اي الزنب اعظم قال ان تجعل الله ندا وهو خلقت. هذه مرتبة الاولى المرتبة الثانية هو ظلم العبد لغيره. وهذه مرتبة عدمة من مرتبة الشرك لكنها كبيرة من وصاحبه على شفير هلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد قال الله جل في علاه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرمه فلا تظلموا وايضا قد قال الله جل وعلا ان الله لا يظلم الناس شيئا ان الله لا يظلم مثقال ذره فالظلم هذا ظلم المتعدي للغير من اعظم الكبائر ومن اعظم الذنوب والمرتبة الثالثة هو ظلم العبد لنفسه ان يظلم نفسه بان يتعدى حدود الله جل وعلا ان يتجرأ ان يعصي اوامر الله ان ينتهك حرمات الله جل وعلا هذا ظلم العبد لنفسه وهذا اهون الشعوب هذا اهول المراتب وجمع من السلم هذه في حديث واحد او جاء عن عائشة موقوفا والحق انه مرفوع في حكم المرفوع لله دواوين ثلاثة ديوان لا يغفر الله ابدا ودوان لا يتركه الله ابدا ودوان هو في المشيئة واذا قيل في المشيئة فاعلم انه اقرب يغفر منه للعذاء قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الله كتابا عنده وفوق العرش قال رحمتي سبقت غضبي. فرحمه الله اسبق من الغضب وما يفعل الله بعذابكم فاما الدوان الذي لا يغفر الله ابدا دوان الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك ويغفر ما ذلك لمن يشاء واما الدوان الذي لا يترك الله ابدا هو دوان المظالم حتى ولو عبر على الصراط يغفر على قنطره لا بد من المطهره العظيمه قبل الدخول الى الجنات لا بد من رد المظالم وهنا مظمة أو او الظلم الذي وقع فيه ادم ووقعت فيه حواء هو اهون المرات وما تعد الظلم الغير ولا الاذاء الغير هذا ظلم نفسه وفاقت بالنوم قد عصى امر الله الذي فعلاك ما قال الله على فعلاك وعصى ادم ربه فغوى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين الشيطان. فازالهم الشيطان. وقرأناها اخون الفادر فازالهم الشيطان. فتفيدنا مقول لهم ما فيrica عنها. الضمير عنها يرجع الى ايش؟ هل يرجع الى يرجع الى الشجرة؟ يرجع الى الجنة؟ إذا قرأناها فازال الشيطان عنها؟ يبين نقصد بها ايش؟ الضميل أرجع. لا الى الجنة. الجنة ازاله علي الجنة ام عن الجنة. الجنة. فازالهما الشيطان عنها يعني عن الجنة. واذا قرأنا بقولاة حفص. فازل الشيطان يعني اوقعهما في الزلد اوقعهما في الزلة وما زلت وهذا شو من معصية كما سلمين بعدها ما فقد عصى ربه جل في علاه فعصابه الهم والغم والحزن والضنك الشديد لما زلت قدمه في معصية الله جل في علاه فازل الشيطان عنها هنا اولا في دلالة على وسوس الشيطان ووجود اعمال الشيطان أو أعمال الفساد من الشيطان على آدم حواء يستنبط يستنبط العلماء من هنا أن اللوم كما يقع على المباشر والعقوبة تقع على المباشر تقع على السبب أيضا المتسبب ايضا تقع عليه العقوبة لان هؤلاء الذي تسبب في المعصية من ابليس ومن الذي عصاه يبقى المسبب هو الشيطان والمباشر ومن آدم والمباشر وقع عليه العقوبة والمتسبب وقعت عليه العقوبة لكن عقوبة المتسبب كان قد وقعت من قبل لما أبا السجون. لكن العقوبة الحق التي وقعت وقعت على المباشر. هذا الذي جعل العلماء ينظرون في مسائل القصاص ويفرقون بين المتسبب وبين المباشر. ويقولون المباشر والذي يقع يتصلت عليه الحر. فان لم يكن وان لم نستطع نوقع الحكم على المباشر جرارنا الحكم الى اهل المتسبب. فأذن الشيطان عنها. فاخرجهما مما كان فيه الأول في قوله دالة فعلاء فاخرج مما كان فيه يعني فاخرج من نعيم الجنة الى, الى حصلت وندم الدنيا وما فيها وهذا الذي قاله موسى عليه السلام في الحديث العظيم حدي حديث القبر احتجاج ادم وموسى قال احتجاج ادم وموسى قال موسى انت ادم ابو البشر خلقك الله بابيه واسكانك الجنة اخرجتان ونفسك من الجنة قال اخرجها هذه مصيبة عظيمة والعلماء يقولون هل احتج على ابن آدم أنفسهم؟ قال فقال آدم لموسى عليه السلام قال تلومني على أمر قد كتبه الله عزّ وجل عليه مسامع الأرض ثم قال النّبي فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى فكان الحج أو كانت الحجة الآدم على أن موسى الشاهد الذي يريد الآن على أن موسى رد عليه أو موسى كان يلومه على ايش? لا على الذنب على المصيبة. لا يلوم على الذنب يلوم على المصيبة. فهي مصيبة جلل. لذلك نقول بان اخرجهما من كان فيه مصيبة عظيمة جدا اخرجهما من نعيم الجنة الى الحصلة والندم في الدنيا. وقال بعض الرماء اخرجهما مما كان فيه من نعيم الطاع وهذا النعيم المعنوي. هذه عظيمة جدا. انا قلت لكم اكثر من مرة كان شيخ سامة مية يقول غذائي غذاء الروح ان يذكر الله صباحا ومساء لذلك نقل عنه انه قال ان في الدنيا من جنة من لم يدخلها يدخل جنة الاخره هي جنة الذكر. حلاوة الإيمان جنة الانس بالله جنة الولاد. فيكون هنا فاخرجهما مما كان فيه ان اخرجهما من عز الطاعة من نعيم الطاعة من حلاوة الإيمان الى الحسن والندم والذل المعصية. نعوه بالله من الخزلان. فازل لهم الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض ادو. وقلنا الله تعالى. هنا انت ترى في الايات واذ قلنا وقلنا وقلنا كلها على ناء ناء التعظيميه ناء التعظيميه النصارى يحتجون هذه الايه يقولون انتم تقولون بان التسليس كفر كيف قرانكم ياتي بايش بالتسليث بالجمع هو يقول وقلنا مش قالت هذه جمع وهم يقولون باسم الاب بسم الله الاب باسم الاب الابن باسم الروح القدس نحن وقلنا كل هذا على الجمع قلنا لا والله هذه من الايات المشتبهة وعندنا محكمات تثبت لك ذلك قد قال الله جل وعلا في الايه المحكمة قل هو الله لا اله الا هو سبحانه فهذه محكمه اما قلنا هنا نقول النا في اللغه تحتمل الجمع وتحتمل إيش؟ التعظيم فلما كانت محتملة كانت مشتبه. وعندنا المحكم في قول الله احد فحملنا المشتبه على المحكم فخرج لنا ان الله واحد ها? نعم حسنت زك الله خيرا سقط سقط قال بكم منها جميعا قال بكم منها جميع. ولا تقولوا ثلاثه لا ما هذا ادله كثيره جدا لكن نبين هنا قلنا قلنا قلنا, قلنا كلها للتعظيم وهل اعظم من الله احد سبحانه جل اشاء وقلنا هبته بعضكم لبعض عدو اختلف العلماء في قوله اني وقلنا هبته ما المقصود بها على اربعه اقوال ادم وحواء ومن قال بالتفسير ادم وحواء قلنا هذا دليل الاهل بسوى اللغة ايش? احسن فانا اطلت الجمع ايش? اثنان. وقالوا ادم وحواء. وقالوا القول الثاني ادم وحواء وابليس وهذا راضح من الاقوال. ادم وحواء وابليس. وقال بالي المقصود ادم وحواء والحية وابليس. وما ارى عليها من دليل. وقالوا ادم اغفلنا ايضا الترامل التكلم عن الحقيقة اغفلنا كيف وسوس الشيطان لابين ادم سنبينها ان شاء الله قالوا الرابع لا ادم وحواء وابليس وزرية ادم لا لا في الظن رابع يرجع ايضا الى التفسير الثاني وهو هبوط ادم وحواء وابليس قال الله للعالم وقلنا ابيتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقبل ومتاعون الى حين الغرض المقصود ازل لهم الشيطان معنا فخرجوا مما كان فيه ازل لهم الشيطان بالوسوس لان الاخرى فصار الله لنا لوجلك علا توصى سلامه الشيطان ليبدا روما ما ما موري عنوا من صوته ما الاخر الايات قال توصى سلامه الشيطان فاختلف العلماء كيف وصل ابليس الى ادم بعضهم قال اخذ حواء ادي الاسرائيات مصر اخذ حواء ثم فنظرت في ونظرت المرءه وجهها الجميله وهي ما تعرف ان هذه هي حواء قال هذه المراه التي سيتزوجها ادم عليك في النهاية يعني هو يلعبونها بقلوب الناس حتى يحرموا حتى التعدد يعني انظر المرأة في هذا جدا فأخذته ليعصي الله اللي في ياكل يأكل ويأكل من الشيء انت قاما نعمده كلها اسرائيات مبتورة باطلة وبعدهم قال هو وسوسة بالنداء من على ابواب الجنة واده هو راجع صحيحا هذا هو الرابع الصحيح أنه منه من أبواب الجنة فوصل صوته إلى آدم فوسوس إلى آدم والاعتذار لآدم كيف ووسوس إبليس إلى آدم فياعتذار لآدم أنه أقسم بالله أنا في ذلك ناصح أمين وقاسم هما إني لكما لا من الناصحين فما كان يتصور آدم بحالة الأحوال أنا في مخلوق يتجرع أن يقسم بالله كذبا لعلمه برقوبية الله وعظمة الله وقدرة الله جل في علاه وبعضهم قال له دخل في فم الحية. والحية كانت كالابل كالبختية. فدخلت باربع ارجل. فدخلت الجنة او دخل في جوس الحية ودخل بعد ذلك وسوسة لادم وحواء. ولذلك مسخ الله الحية واصبحت بدون ارجل وغبطت. وهذا كله ليس عليه ثم الدلوم. الصحيح غارح لذلك انه اما وسوسة ان في القلب. وهذه يمتلكها الشيطان في الاسلام بيه ان الشيطان يجري من الانسان مجرى مجرى مجرى الدم. او من على ابواب الجنة وهذا هو الرواديح الصعيح. فاذا الله الشيطان عنها فاغرج هما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هذا اقرار وهذا او اولا أصالة في كتاب ربنا جل فعلا ان العداوة طريقة بين الانسان بني الانسان وبين الشيطان يوم ان قال الله جل في عليا ان اسجد فابى أن, ان يسجد ابى واستكفر وكان من الكافرين فضربت العدوى بين بني اه الانسان والشيطان هذه العدوى تغل مستعرة مشتعرة الى يوم الدين. لا يمكن هذه الحرب تكون لها هوادة بحال من الاحوال. هي حرب ضروس قد علنها الشيطان ولا يمل منها ويصبر عليها صبرا عظيما الى يوم الدين. لذلك علمان يقولون الشيطان يريد من الانسان اعظم ما يريد منه الكفر. لانه بكفري سيأخذ في نار جهنم يكون خليل الله وصديق الله في النار. فهو اعظم ما يوسوس به الكفر ليخرج الناس من دين الله جل في علاه. واللغاية انه ترى أنه, انه يأتي تضطرب الامور في صدور المؤمنين حتى انه يختلش في صدورهم ما لا يستطيعون التفوه به. ولذلك قال بعض الصحابة جاء لنمسلا فقال لان من السماخ خير لي من اتحدث بما يختلج في نفسي وهو يقول من خلق الله؟ ما من خلق السماء؟ الله من خلق الشمس؟ الله من خلق الارض؟ الله من خلق الله؟ يزيد لذلك حتى يصل بي الى الكف فيقول وسلم الحمد لله الذي رد كيده أو الى الوسوسه ثم قال وبين السلام ان هذا هو صريح الامان فليستعذ المرء بالله ولينتهي مما يأتيه من هذه الوسوى السلام. المقصود المقصود الاعظم والاسمة بالنسبة للشيطان هو ان يصل بالانسان الى الكفر لذلك حتى قال ولا تريد اكثره مشاكرين وايضا تراه ما يسعى خلف الانسان الا ليشرك بالله جل في اولاده. فان لم يستطع ان يصل به الى الكفر وصل به الى الكبائر لان الكبائر صاحبها على شفير هلاك كما قال علماءنا الكبائر بريد الكفر هي بريد الكفر وان لم يكن الكفر فالكبائر صاحبها في نار تلفظى نعوذ بالله من الغزان الا ان شاء ربي شايا وسع ربي كل شيء علما فان لم يأتي معه في الكبيرة وكان تقيا نقيا جربه في المعاصي الصغيره واذي لا يقل منها امرأ مسلم من الاحوال ما من المصدق مكلف إلا وساق فيه المعصية الصغيرة، ولذلك علماءنا لم يشترطوا للعدالة أن ينتفي عنه الصغار. لا الصغيرة لا بد يقع فيها المرء قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعين متزن إلى آخر الحديث. قال مدرك ذلك لا محالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انتغفر تغفر تغفر جمها وأي عبد لك. لا الم فالصغيرة لا يأخذ منها أحد فإن جاء معه في الصغيرة واشتهاها جربه في أن يسر على الصغيرة وكما قال الجمهور الاصرار على الصغيرة تنزل منزلة الكبيرة وان كنت لا أدين الله بمثل هذا لكن الغرض المقصود بأنه إن لم يصل معه إلى الكبيرة وصل معه إلى الصغيرة فإن لم يستطع أن يوقع رجله في الصغيرة جعله يخالف الأول حتى يفوت عليه الدرجات المهم تكون فيه خسارة لادم تكون فيه خسارة لادم ان كان صاحب الفردوس الأعلى بأنه يؤتي ياتي بالفوايد ثم يضع الفرائد للواقف ثم ذلك النوافل المتطقه يكون من المحسنين من المؤمنين من الاتقياء الاخفياء يحاول قدر كان ان يجعله ينشغل بالنفل على الفرض أو يجعله يشغله بالنفل المطلق على النفل المقصود يفوت له الدرجات وقد قال علماؤنا في التقعيد من انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغبول ومن انشغل بالفرد عن النفل فهو معذور فيجعله لابد ان يخسر خسارة بينا. فان لم يكن جعله يتوسع في المبيحات. لانه لو توسع في المبيحات اما ان ينشغل عن المستحبات او يقع في المكروهات الغرض المقصود انه لا يتركه بحال من الاحوال. لابد من خسارة. لابد من خسارة. ان لم يكن يعطل عن الطعب الهم والغم. كيف ذلك? يصلف عليه اولياء. اولياء. فاذا مرة يقول شوف انظر هذا الساحب اللحية الطويلة يستهزئون به تاره يحاربونه تارة يحاربونه في عمله تاره في طعامه تاره في رزقه تاره يصبونه تاره فيصيب الهم والغم والهم والغم والحزن صبطان المرأة عن الطاعة. الا من تعلق قلبه بمن فوق العرش سبحانه هو في ولاة. رأيت اعداء قد اقسم بعزة الله اللي في ولاة. اللهم احفظنا بحفظك يا ارحمة ولا معصوم من الشيطان الا بالله الذي في وما بكم من نعمة فمن الله فمن رجز في الله. ومن ورد غير ذلك فلا يلوم من الا نفسه. وما من احد الا وله. لما ولما الشيطان عظيمة. حتى عيش أنت انت يا رسول الله انا. الا ان الله انا قال ما من احد الا وله قرين فقالوا حتى انت يا رسول الله فقال نعم الا ان الله اعانني عليه فاسلم. قرئت فاسلم وقرات فاسلم. فاسلم يعني فاسلم وهو فدخل في الاسلام. فاذا لا يوزع الا بخير. فاسلم انا يعني اسلم منه. لا استطيع الى النبي السلام سبيلا والحمد لله. قال الله لله فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو فيها ايضا دلالة وده على رحمة الله ببني آدم انه بينا ان هذه عدوة ضريف انتبه احذر لانك لا يمكن ان تحذر من الصديق احذر من العدو فقعد عدائك هو الشيطان قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وهذه ايضا عدوة سنة كونية لا تتبدل لا تتغير بحال من الاحوال ولذلك كانوا دايما يقولون في الحكم عندما يتعجبون يقولون الشيطان الشيطان يعني? <تصفيق> ما يقولون ذلك؟ دائما يكون لما يسمع من رجل فاسخ مثلا يتكلم كلمة خالي يقول الشيطان يعني ولا لا? انه لا يمكن ان يقعد في علم الاحوال الشيطان ما يريد الا الشر وهنا عندنا الاعديد استثناء واحد فقط خارجه من العموم هو صدق فهو الكذوب عندما قال له اذا اتيت فراشك فايه? فقرة باية الكرسي انظر هذا هذا, هذا ومع ذلك يشوبها ما يشوبها قال السلام صدقك وهو الكفر يمكن يكون وراء ذلك لا وراء الغرض المقصود هذه عداوة ضرية مستعرة مشتعلة لا يمكن ان تخدم التحمل الاحوال الى يوم الدين وقلنا هبتو بعضكم لبعض عدو اللهم عيننا عليه يوم العالمين. وقلنا هبتو بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع ومتأمل راح الأول قال الله جل وعلا وقلنا بعضكم لبعض من عدو بلالة واضحة جدا على ان أن المنبوط لا يكون الا معلوف هي الجنة جنة الخل وقلنا بيته بعض, بعض من عدو ولكم في الارض إذا ما هو الله جعال خلق هذا من الارض وهو الى الارض وهو الى الارض حتى اصل بعد ذلك الى الوطن الاصيل ويمكن الحكم العظيم التي نظرها في دخول الجنة كما سنبين في ختام الايات من الحكمة التي اتعجل بها وعشان حتى يشتاق القلب الى الوطن الاصيل يشتاق دائما الى الله الذي كان فيه من النعيم الدائم الأمد. ولكم في الأرض مستقرون، الاستقرار في الأرض هو الى حين هذا المستقر بعضهم قال هو القبر، والاستقرار كله الاستقرار في المكان الذي يعمل فيه ويعيش فيه ويعبد الله العالى فيه. ولكم في الأرض مستقرون ومتاعون الى حين. ايضا فيها دليل واضح جدا على أن الله العالى لما أبى هذا أنزل آدم من الجنة جعله في الأرض وجعل في الأرض ما الاسباب التي يمكن أن يعيش بها من نعم الله عليه. وان يتعبد لله للعلى بما في الارض من طعامنا واشاء الله بما ستعنيات بيه الى اهلي لذلك قال متاع متاع وفي الايات الاخرى قال متاع لكم و? لانعانكم فلما عبطوا الارض ما تركه وسودا ابدا ولا امل قد قلنا تقريرا بان الله خلق الكون باسره لك وخلقك انت له. حتى لما ارهبت ادم من الجنة نزلت الملائكة تعلمه كيف يعيش. كيف يستجيب رزقه. وليتعبت الله دل في اولاه في الارض. في الارض بتوحيد الله الذي في اولاه. كما قال الله جل في اولاه. اني اعلم ما كما قال الله جل في اولاه. اني اعلم غاوبة سواة الارض واعلم ما تدونها وبيتنا تكتمون. الاهة الاخرى قال. الله جل وعلا قال إني أعلم ما لا تعلمون أن في هذه الأرض سيكون فيها الأنبياء سيكون فيها العلماء سيكون فيها الصلاحاء سيكون فيها الكرماء الفضلاء الذين يعبدون الله تبارك وتعالى ولا أنقطعون عن عبادة الله وفي الأرض مستقر ومتعة إلى حين وإلى حين إلى حين لكل إنسان إلى أدل وإلى حين إلى زوال الدنيا حين الدنيا هو زوال الدنيا وبناء الدنيا الامر الذي كتبه الله جل في في يوم قيام الساعة وحين الانسان هو اجل الانسان فله مستقر ومتاع حتى يأتي اجله والدنيا باسرها لها مستقر ومتاع الى حين يأذن الله على بزوال الدنيا وفناء الدنيا ثم الرجوع الى الله على والاصول بين يدي الله يسأل عن كل صغير وكبير ودقيق وجلي قال الله جل في علا فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه ما اعظم هذه الاتات اولا ما اعظم ما قال الله جلالك قال يا ادم انبئهم باسمعين اولا قال ان الله جلاله امر الملائكة بالسجود بعدما انبئهم بالاسماء ويدخلنا الملائكة تسجدوا لادم عظم ليس بعده عظم كما قال علماؤنا ادم عليه السلام حتى الله ظل على بنعمتين نعمة سابقة ونعمة لاحقة تستوسق منها بان الله لطيف لا يبتلي العبد ليهلكه بحاله بل يبتليه ليرفعه ليمكن له ليطهره وانظر كيف ذلك ان الله على في علاء. اول سبق كانت لادم انه ايش خلقه بيدي تشريفه ونفخ فيه من الروح ثم شرفه بايش? بالتعليم رفع له اولا بالتعليم فعلمه الاسماء كل ذلك نعم ومنا تأتي تطر على ادم تقوي قلبه ثقه بالله وحسن ظن بالله لان العبد ان لم يحسن الظن بالله هلك فانظر كيف كيف النعم محفوظ بها يا ادم ووسط للنعم بلية. نعمة اولى ونعمة اخرى كما سربيه. اما النعمة الاولى هذه التي بياننا الله لله وتعليم آدم بتعليم ادم. وازجاج الملائكة لادم. امرهم بالسجود لادم. هذه النعمة قوت ادم او قوة عنده اليقين في الله وحسن الظن بالله. حتى اذا اتت البليه والتعدي من ادم والجرأة على حدود الله لله في يأتيه بعد ذلك اعتتيه النعمة الاخرى لما في قلبه من حسن الظن بالله. وانه لو لم يكن يحسن الظن بالله ما اعترب والظلم اعترب المغفرة من الله جلالة العلاة فحفته اولا نعمة الله جلالة العلاة اولا وانت ترى جرب بالنفس كوانظر اقسم بالله ما من احد يبتليه الله ببلية الا وقد سبقت البليه نعمة ولاحقت البلية لنعمة والله الذي في السماء اقسم غير حانس هذا الذي في كل انسان لكننا إن من ضعف ايماننا ومن سوء جهلنا اننا ومن من عدم حصن ظن اه ظننا بالله الذي على المتمكن في القلوب لا ننظر الى النعمة السابقة ولا الى النعمة اللاحقة لذلك الله للعالم ما يبتلي ليغلك بل بلقص الله الذي على فعله يبتلي ليمكن لذلك لما قيل للفقيه للبيب القريب الشافعي ايمكن أي المرء ام يبتلى هو يعلم من الله الذي على قال لن يمكن حتى ويبتلى فانظر الى العظمة الله جل وعلا قال وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة نعمل اولى خلقوه من تراب ويدي شرفه بنفخ روح فيه من روحه علمه الاسماء ثم امر الملائكة بالسجود ثم متعه واسكنه الجنة ثم جاءت المصيبة الجلل بعدما ابتلاه اختبارا بالا يأكل من هذه الشجره اختبارا الله جل وعلا له حكم وايضا من هذه الحكم ان يخرج الله جل وعلا علم الله في ادم بانه سيعصي الله جل وعلا علم ان ادم سيعصي وان ابليس سيعصي اني اعلم ولا تعلمون. فعلم الله من آدم ادم وعلم الله من معصية ابليس. فلا بد من الاختبار حتى يظهر علم الله فيه. وهو مكتوب على ادم. ادم نفسه لما قال لموسى عليه السلام. قال اتنومني. تنومني على عمر قد كتبه الله عليه فقد كتب الله عدم معصية ادم في اللوح المحفوظ. حقيقة لا. فاخرج الله علمه في ادم بأن ابتلا من اكل من الشجرة فاكلت من الشجرة. الى النعمه الاولى ثم هذه البريه والمصيبة التي وقعت على ادم عليه وعلى نبينا انظر الصلاة وازكى التسليمات ثم بعد ذلك انظر بعد هذه المصيبة الجلل قلنا اهبطه. شقاء وضنك في الدنيا بالنسبة للجنة. لكن النعمه المحكومة التي بعدها فتلقى ادم من ربه كلمات. ما تركه الله دلت ما ترك الله جل وعلا بحال من الاحوال فتلقى من ربي فتاب عليه انه هو التواب الرحيم هنا احتج شيخ الاسلام الزميه بان فعل الاوامر افضل من ترك النواهي افضل واعظم اجرا عند الله جل وعلا من ترك النواهي لماذا لانه نظر الى ادم ونظر الى ابليس فورد ان ابليس ان ابليس ان ابليس قد عصى الامر ترك الاوامر وان ا ادم فقد اشترى على النواهي فادم نعمة الله جلالة في علاء وترقى الكلمات وتاب الى الله فتاب الله عليه. اما ابليس لما ابى عن فعل الاوامر ابى واستثر كاملات الكافرين لؤنا الى يوم الدين. فلذلك قال فعل الاوامر اولى واعظم اجر عند الله جلالة في علاه من ترك المعاصي. ولو من ناحية النظر ايضا تقديل فعل الاوامر على ترك النواهي. ما الادلة على ذلك? ايش من النظر الذي يمكن ان يرجح فعل الاوامر اولى من ترك النواهي. لا ادري من لم يتذوق مثل هذه العظمه كيف يقرا القران ايضا ياخذون تفسير القران مصمصه شفاء مع انك العلم كله مكنوز هنا تعظم شفاء مشكلة مصمصه شفاء مشكله جدا طبعا, طبعا. انت غس الباب انت غزه الركينه يا شفاء نعم لا, لا انا سؤالي واضح بان نقول الان. فعل الاوامر اولى واعظم اجرا من ترك النوام. قلنا ايضا من ناحية ناحية عقبية نظرية. احسن يمكن ان يقال بانه قد قرر القرآن عظمة الحسنات. وانها اعظم من السلاة. قال الاخر من الصلاة الطرفان النار والوزنة فالنلايد ان الحسنات يذهبنا. وايضا من عظمة الاوامر ان الله جاء على امر الملائكة كتب بين كل شيء فكتب عنده كل شيء الحسنات والسيئات فقال اذا هم عدد بالامر فان فعل فاكتبوهم عشرة إلى, الى سبعين الى سبعمائة الى اضعاف كثيرة لا اعلموا ان الله اللي في ولاك واذا هم بالامر فلم يفعل فاكتبوها له من اجل الهم فقط بفعل الامر واذا هم بالمعصية اقول الان فان تركها فلو فان فعلها فاكتبوها له ايش سيئة واحد والنظر الاخر الذي يريده ما وراء الاكلة ما المهمة اه. صح المقصود الاسمى من الخلف العبادة لكن هو يريد عليك اراد يقول ترك النواي وفعل الاوامر من العبادة كل ينزل تحت الاية لكن انت لو عرفت اتطرق صح صحيح صح لا أبدا وفي نهي مهم جدا ناهية عن الشرك. ماذا <تصفيق> عن الأوام يحتاج بالنين يا أم جيد جيد جيد نعم لكن بعضهم طالي الطرقات أيضا تحتاج إلى الناين معصية الأوام الأفضل في الشقعة ومعصية النواهي الأفضل للتربة صح وهذا الذي قاله بس أنا أقول أنا أقول ممكن النظر ماذا أتقرأ بالله يا عبد الجايد صح آه. خلاص هو لان فعل الاوامر فيه الاولويه غالبه على الربوبيه فعل الاوامر فيه صرف في العباده إقامة عباده اتيان بعباده فالالوهيه غالبه فيه على الربوبيه وترك النواهي الربوبيه فيه غالبه على الالهيه والمقصود الاعظم هو الالهيه الالهيه تقدم على الربوبيه لان المشرك هنا اقر بالربوبيه لكنه ما زعف الالهيه قال اجعل الالهه الهه واحده ان هذا زي هذه ايضا التي تقوم لا اليه شيخ الاسلام. قال الله دلعلا فتلقى ادم من ربه. قل يا فتلقى ادم من ربه كلمات. فدعك ما فيها الفاعل. فتلقى ادم من ربه كلمات. هذه تبين لك اولا بان الفضل كل الفضل من الله جل في علاه. وما بكم من نعمة فمن الله. وان الله دلعلا قال هو الذي اخرجكم من بدون اماتكم لا تعلمون شيئا. ودعلكم من